الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون إ ل ا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي أ ر ب ا ب امه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 بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء, بما وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون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 وضرب الله مثلا قريه كانت آ م ن ه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتا والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به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 إن ر ب ك ه و أعلم ب م ن ض ل ع ن س ب ي ل ه و ه و أعلم ب ا ل م ه ت د ي ن و إ ن ع ا ق ب ت م ف ع ا ق ب و ا ب م ث ل م ا ع و ق ب ت م ب ه و ل ئ ن ص ب ر ت م ل ه و خ ي ر ل ل ص ا ب ر ي ن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 www.islam-call.com